وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال درة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك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 وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير قول سليمان الريح عدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بِإِذْنِ ربه وَمَنْ يَزَعُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُزِّقُهُ مِنْ عَذَابِ الشَّيْعِيِّ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِمَّا حَرِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّوَاسِيَاتِ مَن آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من ساءته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون مَا ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان فِي في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. الرزق ربكم وشكره بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتيهم جنتين وبدلناهم بجنتيه الجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازي إلا الكفور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 انفسهم فجعلناهم احاديث فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لايات لكل صبار شكور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 قال الذين استكبروا للذين استضيفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفون للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله, أن نكفر بالله ونجعل له أندادا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 وقالوا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بِمَا بما بِهِ به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين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 فَأُولَئِكَ لَهُمْ جزاء الضعف بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الغرفات آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آياتنا معاجزين أولئك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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَأُلَائِيَكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُ بِهِمْ مؤمنون.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 وَإِذَا تُتَلَعَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْهِنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ مَا هَذَا إلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبَاكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إلَّا إِفْقُمْ مُفْتَرَى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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْهُ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا أَتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ لَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعْبُدُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْلَهُ وَفُرَادَةٍ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا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 113. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب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 وحيل بينهم وَبَيْنَ مَا يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل إِنَّهُمْ كانوا في شك مبين